بسم الله الرحمن الرحيم والسماء اذا اتل برج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود ان ذات وقود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 الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز العظيم إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدء ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد